اسمي صالح العياري أنا من تونس وجئت إلى ولاية مينسوتا في سنة 1989 ودرست في الجامعة وحصلت على شهادة الماجستير في علم اللغات في سنة 1993 وبعد ذلك بدأت أدرس لشهادة الدكتوراه في نفس الجامعة وفي خلال خمس سنوات تحصلت على شهادة الدكتوراه والآن أشتغل في مدرسة ابتدائية في تعليم اللغة العربية وأيضا أدرس حصة لغة عربية وثقافة عربية في معهد أوكسبرغ في كل صيف أو أحيانا في كل سنتين أذهب إلى تونس لزيارة عائلتي هناك أنا متزوج وعندي بنت واحدة اسمها لينا وعمرها سنتين وإن شاء الله في هذا الصيف، صيف 1999، سأسافر إلى تونس وأشتغل هناك في الجامعة التونسية.